إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا الوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَتْمِيذَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلٌ لَلْعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِنْجَمِهُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوب كرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامنه يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.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 ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 أفأ الذين مكروا السيئات أي يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أَفَأَمِنَ أي الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ضِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاقِرُونَ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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عَمَّا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَلِلَّهِ مَتَاعُ الْآخِرَةِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ صَلْصَالٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَظَنَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من امه انما يبلوكم الله به